فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأحله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية الشيخ الإسلام الدائمية رحمه الله تعالى وما زلنا أيضا مع الفصل الاول من الباب الثاني والذي يتكلم عن حقوق الناس التي يجب على ولي الامر ان يقيمها بالعدل تكلمنا في الاسبوع الماضي عن القصاص في القتل وانتهينا ببيان ما جاءت به الشريعة من احيام سواء كان ذلك بالقصاص او كان ذلك بالعفو والدية وقد بينا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان اولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا ان يقتلوا القاتل واولياءهم وربما لم يرضوا لقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من اصحاب القاتل كسيد القبيلة الى اخره وهذا عدوان لا شك في ذلك الليلة بذن الله فبارك وتعالى نكمل كلامه الذي يبدأ بقوله وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتل نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده فقال المؤلف رحمه الله تعالى وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتل فكتب الله علينا القصاصة وهو المساواة والمعادلة في القتل وأخبر أن في حياة فإنه يحكم دم غير القاتل من أولياء الرجلين قال وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذنتهم أدناهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم أي تتساوى وتتعادل فلا يفضل عربي على عجمه ولا قراشي أو هاشمي على غيره من المسلمين ولا حر أصلي على مولى عطيق ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور فهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الصنفان من اليهود قريذة والنظير وكانت النظير تفضل على قريذة في الدماء فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حج الزنا فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميل فقالوا إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجة وإلا فأنتم قد طربتم حكم الطورات فأنذر الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين مسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم إلى قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصر إن الله يحب المقصطين إلى قوله فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاهك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص قال فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كان يطعلونه إلى طوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة إلى قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قال فحكم الله سبحانه في دماء المسلمين أنها كلها سواب خلاف ما عليه أهل الجاهلية وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البواد والحواضر إنما هو البغي وترك العدل فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا من الأخرى دما أو مالا أو تعلوا عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقصد بالكسط الذي امر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية نعم يعني بيّن الشيخ الإسلام المتعيمين رحمه الله أن الإسلام جاء بشريعة محكمة كثيرة بقيام العدل بين الناس في الدماء وان اهل الجاهلية الذين كانوا يعتدون انما كان عدوانهم سببا في اطار الفتن والعدوات الدائمة بينهم وجاء الاسلام ليبين ان من قتل يقتل واما اولياء القاتل مهما كانوا فإنهم لا ذنب لهم في هذه الجنائب وبين أيضا أن العل في ذلك أي في القصاص أن من علم أن حكم الله عز وجل في القتل هو القصاص فإنه يتردد قبل أن يفعل ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بدمتهم أدناهم ألا لا يقتل مسلم كافر ولا ذو عهد في عهد وهذا الحديث حجة من إمام أبي حنيفة رحمه الله ومن أخذ بقوله تشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على قتل الحر بالعبد أما الأحاديث التي فيها لا يقتل حر بعبد أحاديث ضعيفة والشافعية والحنابلة على أن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا أما الإمام مالك رحمه الله فيقول ان الحرح اذا قتل العبد غيلة فانه يقتل به وهذه رواية عند الحنابلة ومعنى يقتل غيلة ان يقتل الاخذ المال يعني عدوانا فالحراب واما الامة الاربعة فاتفقوا على أن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به قصاصا يعني القصاص لا يقتل به إنما قد يقتل به بشيء آخر فهذا الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم حج للقائلين بأن الحر يقتل بالعد الحر يقتل بالعبد لان هذا مسلم وذاك مسلم ثم تكلم بعد ذلك شيخ الاسلام من تيمية رحمه الله على ما كان عليه اليهود وانهم كانوا لا يحكمون التوراة مع ان التوراة جاءت بالقصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والزروح القصاص فكانوا يفضلون بعض القبائل على بعض ولا يرون أن قبيلة كذا تكافئ قبيلة كذا وغير أيضا انهم تحاكموا الى صلى الله عليه وسلم في حد الزنا وحد الزنا عندهم في حد الزنا عندنا وان النبي صلى الله عليه وسلم فضح هذا التحريف الذي كانوا قد حرفوه في التوراة في قضية الزانيين ثم ذكر الايات الدالة على القصاص في النفس والقصاص كذلك في الجروح ذكر شيخ الإسلام تأمير رحمه الله أن أكثر أسباب أو أكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر هي من البغي وطارك العجل يعني لما يرى الناس ظلما واقعا ولا يستطيعون له دفعا ولا ردا فإن ذلك يتسبب في إطارة بقية القبائل وترى هذه القبيلة تنتقم لنفسها وتلك ترد عليها لأنهم لا يرون عدلا قائما بين الناس فالإسلام جاء بالعدل في هذا الجانب كما جاء بالعدل في سائر الجوانب الى ان قال في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والاموال وغيرها بالقسط اي بالعدل الذي امر الله تبارك وتعالى به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلين نعم قال رحمه الله واذا اصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله تعالى فإن قائِفَتَال من المُؤمنينَ قتةوا فَاصلم بينهُما فإن بغت إحداهُما على الأرى فَقات الذي تبغي حتى تف حتى تف إلىى أمرْ الله فإِن فاءت فَصلف بينهُماَا بالعَداقصُ إنِ الله يحب المُقصطين إن مَنْ المُؤمنونَ إخوَة فصِم بين أخَك قال ينبغي أن يُطلب العكم من أولاء المقطول، فإنه أفضل له كما قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كثارة له قال أنس رضي الله عنه ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعقل راه أبو داود وغيره وروا المسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله قال الشارح هذه ثلاثة أشياء قد يظن الانت... الإنسان أنها على عكس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة قد يظن أنها تنقص المال فلا يتصدق والواقع أنها لا تنقص المال بل أنها تزيده بركة ونماء وتدفع عنه ما ينقصه بإن الإنسان الذي لا يتصدق قد يعتري ما له آفات تذهبه أو تنقصه كذلك أيضا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة الإنسان قد يقول إذا عطوت عما ظلمني واعتبع علي كان ذلك ذلا مني ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يزيده بذلك إلا عدة ورقعة والثالثة ما تواضع أحد لله إلا رقع المتواضع قد يظن أنه إذا وضع نفسه يتقامن ولم يحصل منه علون أن ذلك يضعه بين الناس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تواضع أحد لله الا رفعه قال وقوله لله يحتمل انها متعلقة بتواضع والمعنى تواضع لعباد الله اخلاصا لله فيكون التواضع لمن للخلق لكن اخلاصا لله تعالى وكل الامرين صحيح ولا منافات بينهما أحزم. قال وقوله لله افتمر انها متعلقة بتواضع أو بتواضع والمعنى تواضع له أي لأوامره ونوائيه فلم يستكد يقول والمعنى تواضع له أي لأوامره ونوائيه فلم يستكد ويحتمد أنه تواضع لعباد الله إخباصا لله فيكون التواضع للخلق لكن إخلاصا لله تعالى وكل الأمرين صحيح الأمر الأول هو تواضع لله أي تواضع لأوامره ونوهين والثاني تواضع لعباد الله إخلاصا لله فكلهما صحيح قال وكل الأمرين صحيح ولا منافات بينهما فعليه فيكون الحديث عاما لهذا وهذا قال المؤلف وهذا الذي ذكرناه من التكافر هو في المسلم الحر مع المسلم الحر فاما الذميه فجمهور العلماء على انه ليس بكفء للمسلم كما ان المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك لجن المستأمن كما ان المستأمن الذي يقدم من قصر الدين المستأمني كما ان المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بقفء له وثاقه ومنهم ما يقول بل هو قفء له وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد قال الشارح كان دائما للشيخ الله شكرا بالشكل المديد يقول ايه المستأمن كسر الميم كان دائمًا مثلًا قال الشارح رحمه الله وقد سبق لنا ان المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمنا وان الصحيح ايضا ان الحر يقتل بالعبد قال المؤلف رحمه الله ونوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصى مئة من الابلين منها 40 منها 40 خلفة في بطونها في بطونها اولادها فناه شبه عندي لانه قصد العدوان عليه بالضرب ذكر حديث انس ذكر قبل وادى الازقمام من تكافل وفي مسلم حرف عايز لا ما ذكرش من السنه يعني الشيخ بعد ام مثلا يعني يقول الحديث انس ما رفع الى رسول الله صلى الله سلم امر فيه القصاص م. نعم ايه الا امر فيه بالعفو قال الشيخ رحمه الله العفو مقيد بالاصلاح العفو مقيد بالاصلاح بدليل قوله سبحانه وتعالى فمن عفى واصلح والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يأمر بالعفو الا اذا كان فيه اصلاف يعني متى يؤمر بالعفو اذا كان يرجى من وراء العفو اصلاف للذي يعفى عنه اما اذا كان مثلا رجل اعتاد الاجرام والقتل ابن السنة انه اذا قتل واحد نقول لأولياء المكتون قافوا واصفحوا يوموا خلاص ناشي عم الشيخ عشي خطك أنا عفو يوم بقى واحد تاني قافوا واصفحوا وهكذا ها؟ لا طبع فالله عز وجل قال فمن عفى واصف فدائما العفو يكون مشروطا بالإصلاح إذا كان في هذا العفو إصلاح للمعفو عنه فإنه يؤمر بالعفو لكن إذا كان في هذا العقل زيادة فساد المعفو عنه فهنا لا يشرع ولا يستحب بل يجب إقامة العدل في مثل هذا لأن هذا لا يصلحه ولا يصلح غيره إلا إقامة العدل فيه فلهذا ينبغي ان نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا وما زاد الله عبدا بعفو الا عسى اذا كان المعفو عنه ذا رجل زلت قدمه رجل معروف بالدين معروف بين الناس في من ذوي الهيئات لكنه تعفر فهنا نقيل عفرته بالعفو ولا نعامله كما نعامله غيره لكن الذي اعتاد الاجرام اعتاد الفساد فهذا نكون له بالمرصاد حتى نكف منهم على شاكلته نعم قال رحمه الله آه. ثم قال الشيخ بعدها رحمته الله وكنت ظننت انك ستولد على هذا قصة الربيع بنت انس هو يقول هكذا هي طبعا اخت انس ماذا كده؟ حيث ابى اهلها ان يعفر فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال كتاب الله القصاص وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم فأبوا سؤال ما يقال من هذا الحديث أن الأمر قد يكون الاستحباب إذا دلت القرينة على ذلك في قوله إلا أمر إلا أمر فيه بالعفو والجواب يعني لأن هذا حق الإنسان يعني لأن هذا حق الإنسان ثم قال هذا ذكرناه كلام شيخ الإسلام المتهمية رحمه الله نعم قال المؤلف رحمه الله والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصى مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها قال سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه لا يقتل غالبا فقد تعمد العدوان بما ولم يتعمد ما يقتل قال الشارح رحمه الله هذا يسمى عند العلماء شبه العمد ان يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا مثل الصوت والعصى الصفعة مثلا وما اشبهها لو مات منها لا نعتبره عمدا بل هذا شبه عمد يعني القول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في قتل الفطأ شبه العمد وكان في الصوت والعصر مئة من الابد منها أربع اربعون خلفة في بطونها اولادها هذا يسمى عند العلماء بالدية المغلبة فان هناك نوعين من الدية دية مغلبة ودية مخففة الديئة المغلبة تكون في نوعين من القتل في قتل العند وفي شبه العند تكون في قتل العند وشبه العند والديئة المغلبة ايضا نوعان والتغلز طبعا يكون في الابل النوع الاول ان الديئة تجب ارباعا يعني 25 25 25 خمسة عشرون بنتو مخاط ويالك دخلت السنة الثانية خمسة عشرون لبون ويالك اتمت سنتين ودخلت في الثالثة وخمسة وعشرون حق لما دخل في السنة الرابعة الى اخرها وخمسة عشرين جلعة لما دخل في السنة الخامسة النوع الثاني من النادية المغلبة 30 حقا و 30 جزعة 40 خلفة في بطونها أولادها ليمنقى العشراء العشراء 30 30 40 30 حقا وجزعة 40 خلفة في بطونها أولادها ليمنقى العشراء وأما المخففة فتجب أخماسا تجب أخماسا 20 فنطباط عشرون بالخدابون عشرون بالحقة عشرون جدع عشرون ابن مخاب ولا تعتبر القيمة في ذلك بل تعتبر الصحة والسلامة فهذه هي المغلبة في قتل العمد وشب العمد والمخففة تكون في ما سوى ذلك نعم قال المهلك رحمه الله والثالث الخطأ المحق وما يجري مجراء مثل ان يرمي صيدا او هدفا فيصيب انسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه قوت وانما فيه الدية والكفارة قال وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب اهل العلم وبينهم اذا شبه العمد بيان فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدية وتكون الدية إيه؟ مغلظة وليس هو كالعمد العمد يكون فيه القصاص اما شب العمد فليس فيه قصاص لانه لم يتعمد قتله ولم يستعمل اله تقتل لكن واحد يضرب واحد مسكين او نطواره لنما اصدتش اقتله حتى لو ما اصدتش تقتله لان هذه اداء القتل إنما شبه العمد كما بيّن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الصوت والعصر واحد ضرب واحد عصر مثلها لا يقتل في الغالب لكنها قد تقتل إذا جاءت في مقتل يعني واحد ضرب واحد بشومة على أم رأسه فهذه إما تقتلوا أو لا لكنها في الغالب لا تقتل فإذا قتل هل نقول له ان هذا عمدا نقول انه اذا كان يقصد قتله وانه يقول انه كنت بقتله وفاعدا اتله يبدعم لانه انقصد قتله وهذه بهذه الضربة تقتل اما اذا كان هو لا يقصد قتله واستعمل اه لا تقتل في الغالب فهذا يسمى ايه شبه عمد لكن اللي يستعمل مدبب او نصر او مثقل يقتله مثله فهذا لا يقال فيه نوع خطأ ولا يقال فيه شبه, شبه عمد اما الخطأ فهو كما بيّن شيخ الاسلام التائمين رحمه الله ان واحد لا يقصد اصلا ولا يؤذي هذا الشخص لا بضرب ولا بنحوه وانما يرمي صيدا فتأتي مثلا الرصاصة التي يرمي بها في هذا الشخص فنقول هذا ايه هذا قطأ ها؟ واحد مثلا يهدم جذارا في بيته وهو متأكد ان الناس لا يمرون من هذا المكان فمر بعض الناس وهو يهدم فوقع الجدار على رجل فقتله نقول هذا قتل فقط لانه لم يقصد رجل يعمل سائقا وفي طريقه الى الملد التي يقصدها قتل رجلا يعبر الطريق نقول هذه المسألة بيّن العلماء في هذا الزمن متى يكون ذلك قتلاً خطأاً ومتى لا يكون قتلاً خطأاً يعني آله أول حاجة ننظر أل هذا الرجل معه رخصة, رخصة قيادة ولله أول حاجة هذه السيارة صالحة للسير أولاد فالسيارة صالحة للسير لكن هذه السيارة انتهت المدة المرخص فيها لصاحبها بالسير حتى لو هو صالحة للسير وقتل في هذه الحالة نقول هذا قتل خطر رجل انتعدى انتعدى السرعة المسموح بها يكون قتل خطر وهكذا فهذه لها ملابسات لا يقال في كل قتل بالسيارة انه قدل خطأ ولا يقال ايضا انه ليس عليه شيء والمرجع في هذا في, في الغالب الى الفنيين والى النيابة يعني النيابة لما تقول انه إن تمت معينة السيارة و السيارة فراملها ليست صالحة يقول هذا رجل اخطأ عندما سر بهذه السيارة يعني بالامس واحد تركب عجل تعرفين من اكثر النسبة يمشي بها عجل من غير مشى بالتم العربيه راجل فدا بالعف رحمه عدي وراح تخط على العربيه تانية. حتى واحد بيعلق بيقول له أصل هو اصله كان هنا في خطر يموت يعني الراجل الحمد لله ما جرى لهش حاجه يعني فزق ماشي بدراجات لو ده الفار سرى خبطه قال يبقى قتله خطأ هذا ده, ده اللي غلطان ان هو قال ماشي بدراجة ما فيش فراد يجيد القيادة لكنه دون السن لو قتل بقتل خطأ وهكذا يبقى إذن مسألة القتل بالسيارات في هذه الأيام لها أحكام خاصة فليس كل قتل يقال فيه أنه قتل خطأ أو ليس كل قتل يقال أن السائق ليس عليه شيء في ذلك فإذا قتل الناس الذين يركبون معه في السيارة يعنى هو سواء واخد سابعة معه عربيها سبعة ركت تعدى السيج وانقلبت السيارة, السيارة. ماذا اربعة وهم عايش سواء نقول ان هؤلاء القتلى قتلهم فلان خطأ ليه لان هو الذي تسبب في قتله المسألة مش مسألة هيد طيب واحد ااخد اصدقاؤه وايح يوصلهم احسانا منه بعد السير انقلب السيارة نقول اصبح الان قاتلة يقول يا جماعة انت تبقى وصله وان لمقصودش لكن انت الان تعديت وهكذا فهو مسؤول عن هؤلاء لكن اذا كان ملتزما بسرعة من قرارة السيارة سليمة الرخص سليمة حدث بعد ذلك شيء ليس له فيه ارادة انفجر اطار للسيارة خلنا نقول ان هو الان رجل ده فتلهم لا لان هو ماشي والسيارة سليمة وصالحة للسير وهكذا وكذا المسألة ليست تهينة المسألة ليست تهينة نعم قال الشارح رحمه الله وتذلك النوع الثاني ليس فيه كصاص لانه ليس بعمد ولكن فيه الكفاره قال يختلف عن القطع بان فيه تغليظ الديه في خلاف الخطا فان الديه فيه مخففه فالمشهور من المذهبي أن ديه العمد وشبهه مغلظة تجب اربعه خمس عمد وشبه عمد نعم الديه العمد وشبهه مغلظه تجب اربعه 25 بنت مخاض وخمسة 25 لبون بنت لبون وخمسة وعشرون حقا وخمسة وعشرون جدعا وأما في الخطأ فتجب أخماسا عشرون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاط فيكون الفرق بين شبه العمد والخطأ هو تغليظ الذية أما القصاص فلا قصاص في النوعين وأما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين قال الملك رحمه الله القصة الثاني القصاص في الجراح قال والقصاص في الجراح ايضا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع بشرط المساواة فاذا قطع يده اليمنى من نفصل فله ان يقطع يده كذلك واذا قلع سنه فله ان يقلع سنه واذا شجه في رأسه او وجهه فعوضح العظمى فله ان يشجه كذلك واذا لم تقلع لم تكن المساواه مثل ان يكسر له عظما باطما او يشجه دون الموضحه فلا يشرع القصاص بل تجب الديه المحدوده او الارش هنا قال الفصل الثاني القصاص في الجراح يعني الاول كان القصاص في ايه في النفس من هذا القصاص في الجراح واحيانا يعبر العلماء بالجنايات فيما دون النفس والجراح تشمل نوعين من الجراح الجراح التي تكون في الرأس والوجه والعظام والبدل اما اذا قالوا الشجة فهذا يقصد به نوعا واحد من الجراح وهي الجراح الذي تكون في الرأس وفي الوجه يعني كلمة شقة تعرف من هي المقصود بها المقصود بها الجرح الذي يكون في الرأس أو الوجه أما كلمة جرح أو كذا أو كذا يبقى ده في سائر البدن في سائر البدن ويقول القصاص في الجراح ايضا ثابت في الكتاب والسنة والاجماع الكتاب كما قال ربنا تبارك وتعالى ايه والجروح قصاص لكن بشرط المساواة بشرط ايه المساواة يعني بشرط المماثلة ومعنى المماثلة كما سيأتي بيانه اذا اردت ان تقفص فان هذا القصاص ينبغي ان يكون في عضو جاء فيه الجرح في مكان مماثل ويمكن في هذه الحال ان تقفص ولا تزيد بمعنى المفاصل سهل جدا لانت تقتص منه لكن ان جاء الجرح مثلا في منتصف الساعد او في منتصف العبد هل يمكن ان تقفص اكثر لما يقولون لا ليس فيه قصاص لانك لا يمكن في هذه الحالة ان تماثل هذا بذات يعني مثلا انت لو جدت تقتص من هذا الذي قطع هذا الرجل في هذا المكان ممكن تزيد مش كده؟ لكن لما نفصل نفصل معروف صادع معروف من المرفق معروف من الكتف معروف بالزبط هليجي عند المكان وتقتص لكن لو في منتصف العبد ساعة منتصف العبد قد تعتبي فزعتها ديت تعمل ايه ها؟ زالب اكثر علماء يقولون هذا ليس فيه قصاص انما فيه ايه فيه دية بعض العلماء يرى ان هذه الزراف فيها قصاص ولكن تكون الممثلة في ادنى مفصل مقارب بالمفصل الذي قطعه يعني لو هنا ومنتصر الساعة نحن نقطع هنا طب الحتة اللي بقى دي تقدر ويقض عليها ايه يقض عليها دي ها؟ طب ليه ما نقطعش من هنا حتى لا نعتدي ينفعش يقول لك اذا نطلع فوق المرفق هو يا كان هنا انما هنا سهل هذا قول البعض لولماء انما لا يعتدي ويذهب الى اعباء انما يذهب الى ادناء ده معنى كلمة ايه كلمة الممثلة كثير من العلماء كذلك يقولون انه لا قصاص في بعض الانواع العظام العظام في عظم الصدر وعظم العنق والصلب بل بعض العلماء ينقل الاتفاق على ذلك ليقولون ان التماثل غير ممكن التماثل ايه غيره ممكن لأنه لا يمكن الانسان هو يماثل هذا لذلك فنكمل مع المؤلف والشارح وان شاء الله نبين بعض الامور في هذه المساق قال الشارح رحمه الله الان فهمنا ان الجراحة فيه قصاص لكن بشرط المماثلة في الاسم والموضع وشرط ان يمكنه القصاص فلا تقطع اليد اليسرى باليد اليمنى ولا الاههام بالخنصر ولا الوسطى بالسبابة وهلومجر وكذلك ايضا لا يقتص من كسر باطني متر الضلع وشبهه لكن اهم شيء انه ظاهر يقتص اذا كان من مفصل له من مفصل او له حد ينتهى اليه كمار الانف من مفصل كمفصل الكافي مثل الضراع له حج ينتهى اليه مثل له بمار الانف ومار الانف هو الذي مالان منه فالانف له قصبة وهي العظم وله ما وهو الغدروف اللين فلو قطع مارنه امكن القصاص لكن لو كسره من العظم من القصبة لم يمكن وهذا فيما سبق مسلم ان القصاص اذا كان الكسر من غير مثل لا يمكن لتعذر المساواة لكن في وقتنا الحاضر وبعد ترقي الطبي يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل اه يعني الشيخ رحمه الله يقول بقى يقول هذا في الزمن السابق مسلم ان القصاص في غير مفصل لا يمكن لتعبر المساواة لتعبر المساواة يعني لا يمكن هو يقتص بالعدل من هذا لكن في وقتنا الحاضر ورعب تطور الطب يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل في هذه الحالة يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل اما كان علماء يقولون الجروح اللي في البدن كله سواء في الرأس او في غيره عشرة وهذه العشرة خلصة منها فيها حكومة وخمس فيها القصاص او قال العلماء خمس فيها ديه والخمس الاخرى التي ذكرها العلماء يمكن ان يكون فيها قصاص او يكون فيها ديه وسيتا ايضا ذكر ذلك ان شاء الله نعم قال رحمه الله واذا اثبتنا انقصاصا فهل نثبته بالنسبة او بالمقدار قال بالنسبة لانه قد يكون احدهما طويل الظراع فاذا قدرنا ان المجني عليه طويل الظراع وان الجاني قصير الظراع وقلنا بالمقدار فرب فربما نقطع كل ذراعه واذا قلنا بالنسبة عرفنا كم نسبة المقطوع من نسبة المجني عليه قال النص نأخذ من الآخر النص طبعا يعني يقول إذا القصاص فهل يثبتوا بالنسبة أو بالمقدار يقول بالنسبة بالنسبة هذا لا يمكن ليه؟ لأنه قد يكون أحدهم طويل الزراع فإذا قدرنا بأن المجني عليه طويل الزراع وأن الجانب قصير الزراع وقلنا بالمقدار فربما نقطع ايه كل ذراعه يعني احد ذراعه طويل والتالي ذراعه قصير اهو اطاع لحدهم لقلنا ناخد خمسين سنطي فما ده ذراعه خمسين وده ذراعه مية فممكن نقطع القصير ده لو اضعنا الخمسين هنقطع ذراعه كله فيقول لا فاذا قلنا بالنسبة عرفنا كم نسبة المقطوع من يد المجن عليه قالوا النصر نأخذ من الاخر النصر يعني هنثبته بالنسبة او بالمقدار يقول ايه بالنسبة يقول بالنسبة وليس بالمقدار نعم قال وقول المؤلفين رحمه الله الدية المحدودة او الارش يسميها الفقهاء الحكومة ويقولون الواجب في الجراح اما دية واما حكومة وهي الارش قال الارش كيف نعرفه هل الحر يباعه حتى نعرف الارشة طبعا قول المؤلف الديد المحدودة او الارش نسميها الفقهاء الحكومة هذه الحكومة في كل ما لا قصاص فيه الحكومة تكون في كل ما لا قصاصة فيه من الجناية فيما دون النفس وليس له أرش مقدر مثل كسر السم إلا العرض مثل إيه كسر السم إلا العرض يعني الآن حكومة في كل ما لا قصاصة فيه كل ما لا قصاصة فيه من الجناية لو دون النفس يعني هذه نسميها حكومة وليس له ارش المقدر ليس له ايه ارش المقدر اللي هو القيمة المقدرة مثل كسر السن لا العظم ليه؟ لان العظم هذا كما قلنا ليس فيه قصاص لان التماثل غير ممكن هذا كان طبعا كما قلنا في الزمن الاول طيب هل هذه العظام فيها ارش معين اي نعم فيها ارش معين. بل حكومة في كل ما لا قصاصة فيه من الجناية فيه ما دون النفس. فبقية العظام ايه? ها? بقية العظام اضلع اذا كسر ننظر اذا جبر الكسر وكان مستقيما فدية بعير فبالتركوة اذا كسرت ثم جبرت مستقيما فدية التركوة كذلك بعير فبالتركوتين اذا كان بعيران الذراع للعضب الساق التخذ اذا كسر وجبر مستقيما في بعيران كان واحد كسر ذراعه واحد. واحد كسر فخذ واحد منتظر طبعا لحد ما يشفى فنشوف هل الكسر ده اثر عليه ام ان القدم او الساق او اليد او الفخذ عاد كما كان قبل الجنايه نقول لو كان كذلك ففيه بعيران فكده لما انجبر مستقيما يبقى فيها حكومة طيب الصد لو جبر مستقيما فيه حكومة واذا لم ينجبر ففيه الدية الكاملة فيه الدية الكاملة اما الجروح التي تكون في الدماغ اللي احنا بنسميها ايه الشقة هناك بقى العظام الواضحه وهي التي توضح العظم اللي في الوجهه او الراس الواضحه ديت فيها كم فيها 15 بعير المساله سهله ها طب وهي التي توضح العظم وتهشمه يعني تكسره تكسره ديت فيها 10 منكب المامومه التي تصل الى جلده الدماغ ها المجموعه اه تصل الى جلده الدماغ هذه فيها ثلث ديه يعني 33 ايه 33 بعير طيب الدامغه التي تخرق جلده الدماغ ايضا فيها ثلث ديه طيب الجرح بقى وصل الى باطن الجوف او الظهر او الصدر او الحلق هل هذا فيه قصاص؟ لا هم اللي في ايه فيه تلت البيع ثلاثة واحد ضرب واحد مطف بطنه ذا احنا نشوق نارده موضوع بالسهل يعني تلت ديه مكفوش قصاص ديه لان ما كل ما كان من الزروح القس... في المقتل ليس فيه قصاص ان واحد مس ربنا سبحانه وتعالى يعني لطف به ولم يموت فانت تيجي تقول واحده في وطنه ممكن يموت طب ما يموت ما لان اقول لك ادفع بقى ها بتاعته كام كان زي فيها قصاص انما فيها ايه فيها ثلث الديه يبقى الجرح اذا وصل الى باطن الجوف اللي بيسموه ايه ال... في الطب دلوقتي جرح نافذ نفس او الرف او الصدف او الحلق ففيه ثلث ادية فيه تذلك المنقلة التي تهشم العظم وتنقله من المكان فيها خمستاشر من الابد يبقى انت الوقت عندك, عندك خمسة في العظام والضلع والضراع كل القواتين والصلب ديت كلها فيها, فيها إيه حكومة؟ اي حكومة لا فيها دية مقدرة وفي جروح فيها يعني عندنا عظام وعندنا جروح فالعظام احنا قلناها الطلع والترقوة والزراع كل القواتين كل هذا فيه دية مقدرة فيه بقى جروح اخرى اللي هي الموضحة والهشبة والمأمومة والدامغة والمنقلة هذه فيها ايضا دية مقدرة بعد ذلك الجروح التي تصل الى باطل الجوف او الظهر او الصدف هذه فيها ثلث دية يبقى ايضا الحكومة في كل ما لا قصاصة فيه من الجناية فيه دون النفس وليس له ايه وليس له ارش مقدر يبقى كل اللي دا احنا ذكرنا داسه ايه ارش مقدر يبقى كل ما كل ما ليس من هذه المذكرات هذه تسميه حكومة الا مثل كسر السن الا العظم مثل كسر السن الا العظم طيب اكمل ايشب عام ازينه واسم طيب ازينه واسم اعطف الله صلى الله عليه وسلم طيب كان الجرح لم يصل الي الجوف اذا كان الجرح لم يصل الي الجوف فهل هذا يوفى عنه? لا هذا في حكومة هذا في ايه حكومة اذا كان الجرح لم يصل الي الجوف تفي ايه حكومة فاذا الجروح cum كانت في البدن أو في الرأس عشر خمس هذه مفدرة وخارس فيها حكومة التي فيها حكومة باك اول واحدة الخارسة وهي التي الجلد وتشقه ولا يظهر منه دمه تانية البازلة وهي التي يسيل منها دم قليل الثالثة الباضعة وهي التي تشق اللحم الرابعة المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم الخامسة يقال لها السمحقاء السمحاقاء السمحاق السمحاق السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة كل وبين العظم قشرة رقيقة هذه فيها, إيه؟ فيها حكومة يبقى عندنا الجروح سواء كانت في البدن طبعا احنا قلنا العظم كسر العظم ده حاجة تن احنا احنا بكلم بقيت إيه؟ جروح سواء كانت في البدن او في الرأس كم عشر خمس فيها دية مقدرة اللي احنا ذكرناها اللي هي الموضحة والهاشمة والمأمومة والمنقلة والدامرة جات دي فيها دية مقدرة وخمس فيها حكومة ها؟ نعم حياة في الشرق نعم قال رحمه الله وقول المؤلف الدية المحدودة أو الأرش قال يسميها الفقهاء الحكومة ويقولون الواجب في الجراح إما دية وإما حكومة ويا الأرش قال الأرش كيف نعرفه هل الحر يباعه حتى نعرف الأرش قال يقولون قدر كأنه عبد ليس فيه جناي ثم يقدر وهو عبد فيه جناي فإذا قدرنا أن هذا الرجل لو كان عبدا قبل الجرح لكان يساوي عشرة آلاف وبعد الجرح يساوي تسعة كم نعطيه؟ قال عشر الدية لأن المقدار ينسب إلى الدية فألف ريال بالنسبة عشرة عشر فنعطيه عشر دية هذا العب ويسمى هذا حكومة إلا أنهم قالوا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر كثير الموضحة في الرأس والوجه يعني لو شجهوا حتى طلع العظم, أظهر العظم. ها؟ حتى ظهر العظم حتى ظهر العظم حتى ظهر العظم تسمى هذه موضحة وفيها خمس من الابل فلو ان احدا جان على رأس انسان وشجه لكن لم يتبين العظم وقدرنا ارشه فاذا هو يذله ستة من الابل هل نعطيه الستة من الابل لا لانها زادت عن المقدر فيما هو اعظم منه وكذلك لو قالوا خمسة من الإبل قلنا ما نعطيه خمسة من الإبل لأن الشريعة جعلت الموضحة خمسة من الإبل فكيف نجعل فيما دونها خمسة من الإبل أو أكثر لأننا لو فعلنا هذا لكان فيه نوع من الاعتراض على الحكم الشرعي قال ومثله التعذير في موضع لا يبلغ به المقدر حدا مثلا لو ان انسانا قبل امرأة او ضمها او ما اشبه ذلك فحكم عليه القاضي بالتعذير ان يعذر مئة جلدة فهل يعذر مئة جلدة الجواب لا يعني الان الحكومة معناه ايبقى حكومة كما قلنا ان الجروح سواء التالي في البدن او في الرأس عشر خمس فيها دي مقدرة وخمس فيها حكومة بذكرنا انتال حكومة دي بقى واحد ضربة آخر فشق جلده نقول مقدر ان هذا المضروب ايه عبد يبع ويشترى فبقبل هذه الجناية العبد دا كان ثمنه عشرين الف فبالجناية دي تركت اثرا شوحت منظره فقد قال احنا رحنا انبيعه ينقص خمس مية مش قول خمس يساوي كام في المية وانا اقول هي الديئة المقدرة على هذا الشخص ها يبقى هادي هي معنى كلمة ايه؟ الحكومة وطبع اللي بيقوم بهذا اهل الخبرة اهل الخبرة يعني مش اي حد يعني مش اي حد ايه يفعل ذلك لما هذا يكون من اهل الخبرة لذلك يبقى اذا معنى كلمة الحكومة نحن بنقدر هذا الذي يعتدي عليه كأنه عرض يباع ويشترى فالجناية التي جنيت عليه والزرح الذي وقع به هل هذا يقلل من قيمته إذا بيع طيب أين يقلل يقلل نسبة نسبة 5% يبقى هذا الفرق هو الذي يدفع في هذه الحكومة نعم احنا بناقول نمقدر ان ده عبد ان ده ايه عبد لو نبيع هذا العبد ان العبدي مال جينا نبيعه نقول ان لو ده اتبع قبل ما يتعور انبيعه أن بعشرة تلاف بعد ما حصل له الجرح ده لو جينا نبيعه هيجيب العشرة تلاف لا هينقص ان هيجيش تلك قلب فيه لا يقولك لا ده ده تعور وشكله بقى مش كويس ايه ده تعوره وشكله مش كويس ده الان ينقص عن العبد اللي يباع بهذا الثمن لهو سليم خمس خم... خمسة في مثلا او عشرة هذا المقدار هو الدين نعم لأ عقد ايه ده ملاش دعب المضار ما, ما نتكلم الان على ايه على البروح اللي احنا ذكرناها البروح التي ذكرناها اللي هي فيها الحكومه احنا سميناها ايه قارصه والبازله والواضعه هذه التي فيها ايه فيها انما اللي فيها اللي انت ذكرته ده فيها ايه فاديه هي مقدره احنا ذكرناها سوائل موضحه والهاشمه او المنقله او كذا او كذا في هديه والعظام كما قلنا في هدية مقدرة ده اللي مكوش دية نعم ها؟ بالزبط ها؟ نعم يعني مثلا هو نقص عشرة يبقى ده عشر دية وهكذا قال رحمه الله لان الزنا وهو اعظم منه ليس فيه الا مئة جندة فيه وكيف نبني بهذا التعذير المقدر في معطيات هي من جنس التي فيها الحد